يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم شهداء لله ولو على الوالدين والاخربين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 الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازدادوا كفراً ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديَهم سبيلا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ آيَ تَغُونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ نل العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفروا بها ويستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم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 اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي دَاهِيَةٍ مَجْمِعًا